أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده عليه أجراً إلا المودة في القربة <تصفيق> ومن ونسنا الله والله الله الله الله أَمْ يَرْقُضُونَ لَ تَرَى عَبْدًا كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ ٱللَّهُ يُتِمَّهُ وَمَا لَهُۥ يَرْحُمُ اللهُ الرَّافِضِينَ وَيُعِظُ قُلْ هُوَ قَالِقَانِي مَا كَانَ هُوَ ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّ السَّالِكِ الله الله الله I don't know. يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وله <تصفيق> بجضا Yeah. ايديكم الله ويا امكلك سبحان الله والرضي و zina إن في <تصفيق> لَن نُجَادِلَنَّك فِي آيَاتِنَا مَا لَكَ مِنْ دُونِنَا الله يزيد القبول يا amma الله عليك. الله, الله يكرمك. الله الله الله. والذين يجتنبون كباب في نغذا اقطا ملب ان اتصلت <تصفيق> صار قد نظره